سوف الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسارعوا إلى مغفرتهم الذي помоجنا في ارض السماوات والارض عدت للمستقيم الذين ينفقون في الصفاء والضراء والكظم الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وَلَمَن إذا فَعَلوا فَاحِشَةً او ظَلَموا انفسهم ذَكَروا الله فَاسْتَغْفَروا لذنوبهم فَاسْتَغْفَرُوا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذنوب الا الله وَلَمْ يُصِروا على ما فَعَلوا وَهُمْ يعلمون اُولَٰئِكَ هُمُ مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها ونعن أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فشيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاطبة المخددين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا خينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح وَفِي كَلَأَيَّامٍ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَضْرِبَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقَ الْكَافِرِينَ أم حسبتم أنتم فدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقواه فقد رأيتموا وأنتم تنظرون وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلٌ أَفَإِنَّاكَ أَوْ قُتِلًا طَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 الله واسمع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ادفيعه عباد الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضالين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير بما وهلوا لما أصابهم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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرزوكم على أعطابكم فتنقببوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقيه قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار ومأواهم النار وبالسمة والظالمين ولقد صدقتم الله وعده إذ فحسوا لهم بإذنه حتى إذا فشرتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون إنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم, ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو غضل على المؤمنين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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأذابكم غمهم بغم فَآتَابَكُم غَمًّا مِّن بَعْدِ الْغَمِّ لِكَي لَّا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاشِرَهَا ۚ يَخَافُ يغشى طائفة منكم وطائفة قد أأمتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا يب يب يظنون بالله غير الحق ظن الجاهدية يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبذون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هناك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 إن الذين تولوا منكم يوم التفى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عظى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وَقالوا لِإحْوانِهم إلى ظَرَبُهِ أَرضِ أَوْ كانانوا غُززَّلَكانُهِدَن مَ ما ناتُ وَماَا قُتِبود يجعَرَ الله ذلككَ حصح يجعَن الله ذلك حصرَة ف قُلوا بهِهٍ واللهُ يرحم وَرُت واللهُ بِماَا تَنونَ بصير. وَلَئِن قَتَلْتُم ذِمَّةَ نَبِيٍّ لَّأُعَذِّبَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنِّي عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَئِن أَخَذْتُم بِهِ فَإِنَّكُمْ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِن سَرَفْتُم فِي الْقِتَالِ إِنَّا لَنُعَذِّبَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ انت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت بتوكل على الله إن الله يحب المتوتلين إن يغصركم الله فلا غالب لكم وَاَيَـقْضُ لَكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر, الله أكبر الحمد لله رب الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ إِنَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَارُ جَهَنَّمٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هم درجات عند الله والله رصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعد بهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلام مبين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا بَلَاءٌ هُوَ مِنَ الْأَزَلِ أَمْ بُشْرٌ قُلْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمًا فَقَالُوا هَذَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَمِنَ الْأَعْنَامِ الَّذِينَ نَاطَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا فَإِنْ دَفَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّنَتَّبَعَنَّكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ الذين قاتلوا لاخوانهم وقادوا واطاعون ما قتلوا قل فذرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواكاً بل أحياء عند رحبهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من ضده ويستبشرون بالذين لم يلحطوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله رضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين اتجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح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 فَآمِنُوا قَلْبُ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَنْسَ الصَّنْصُورُ وَاتَّبَعُوا الله اللهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كنتم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 وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ أَنْ يُضِلُّوا سَبِيلَ اللَّهِ وَيَمْحَقُوا آثَارَهُمْ على فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ مَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ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 فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك لما قدمت أيديكم وأن الله نيش بظلام للعبد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قُل قَد جَاءَكُم رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ بِأَنَّكُمْ كَذَّبْتُمُوهُ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعلت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضال تُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نتُب في أَموالكُم وَأَفُسكُم وَلَ تَسمَْع مِنَ الذيَّينَ أووتُ الْ الكتاباب قَبلِكُم وَلَك نتُب الن وَمِنَ الذيَّينَ أَشررَفُوا أَد وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا أَمَنَ كَثِيرًا وَإِذْ تَسَرُّوَنَ وَتَسْتَخِفُّونَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَجَلِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ هُوَ لَهُمْ كِتَابٌ لَّسُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوا وَرَاءَهُ وَأَظْهَرُوا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِهِ زَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ وَسَاءَتْ مُنْقَلَبًا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَبِمَا اصَابَهُمْ مِنْ بَلاءٍ حَاسِدِينَ مِنْ دُونِهِ وَاللَّهُ حَسْبُهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ, فلا تحسبنهم بِمَفَاجَأَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختذاب الليل والنهار لآيات لأولي الأنباد الذين يذكرون الله قياما وأعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الْنَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِرِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا بِالظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ رَبَّنَا إِنَّا سُمِعْنَا مُنَابِيًّا يُنَابِيًّا لِأَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واوصلنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على عسرك ولا تخجلنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فصدق منهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ذَكَرٌ او اُنثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِنَا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من ثوابا من عند الله وما عند الله ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله, الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 مَن كَفَّلَ النَّذِينَ كَطُرُوفِ الْبِلادِ مَتاعٌ قَالَهُنْ كُم مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ نَمَّ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّ منِنْ أَهْنِ الكِتابَابِلََ يُؤْمنِنُ بالِالنه وَمَا أُزِ لَ إِلَكُم وَمَا أُوزِ لَ إلَ وَإَِّ منِنْ أَهْن الكِتابَابِلَ يُؤْمِنُ بالِالنااجِ وَمَا أُزِ لَ وَمَا أُوزِ لَ إلَْ فَشع خاشرين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم من ذر الدينهم الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصلروا وصابروا ورافضوا واتقوا الله لعلكم الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله الله اكبر, الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم فعليهم غير النغضوب عليهم ونغضام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 واتكوا الله الذي تشاءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآكل يتانا أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خدتم ألا تقصقوا باليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى وثلاث وارباع فإن خدتم ألا تعبدوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا ألا تعولوا وآتوا النساء خلقاتهن فَإِنْ قِبَلَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ هُنَا فَسَلُوهُهَا مِنْ أَمْنِيَةٍ وَلَا تَفْسُفُ سَفَاءَ أَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ فِيهَا نَماءً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَصِلُوهُمْ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَصْلُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَبَنَى اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِمَالِ أَهْلِهِمْ وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ فَيَسْتَعْفِفُوا فَإِنْ يَأْفُوا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَشِيَمَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَآتَوا الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كان فقيرا فإذا جاءت إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وقفاً لا خصبة للرجال نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب من ما ترك الوالدان وللنساء نصيب من ما الوالدان والأقربون مما ضل منه أو كدر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 إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالًا يَكَامَا ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي الْبُطُونِ نَعْرًا وَسَيَصْلَوْنَ شَعِيرًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفجين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن دلدى ما ترك وإن كانت واحدة فذهل من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 آباءكم وأبناءكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عميما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا في كلهم ولده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 مِنْ ذِي وَصِيَّةٍ يُوصِي فِيهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فإن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَرَجُلُ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ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 ومن يعص الله ورسوله يضل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يضل سنارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله أكبر الله, أكبر السلام الله السلام عليكم ورحمه الله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 واللاذان يأْتانهَا مِن كُمْ فَأَذهُماَا فَإِنْ سَدَ وَصْلَحَا فَعذِبُعَنْهُمَا إِ اللهَّه كََ تَووى بَبْ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 وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني ثبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله الله أكبر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 وَإِنْ أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فتأخذونه بهتانا وإسما مبينا وكيف تأخذونه وقد أصبى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميشاقا غنيظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نتعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأماتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وَأُمَّ تُسَ إكُمْ رَد إبُكَُّاتِي فِي حَجُوركُم منِ النِسَ إِكَُّكِي دخَلْصُ بِهين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 وَمَا سَنطْعِمُهُم مِّنْ جُوعٍ وَلَا نُكَلِّفُهُم مِّنْ حَرَجٍ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن الله أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينفح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض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 فَإِنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَعُدْ وَرَنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يتَ جني موكب إماس النونَ عنْ هنا تفسد عنك س آثك وَنُجسك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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف مِن جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الوسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وعنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغفلوا وَإِنْ كُ ثمُم الرضَّ أَوْعَ سَفرٍ أَوجَ حَد لِكُم لِ من الغائِطِ أَلَ مَُّم النَِ أَفَتَََّمُ صَيد أَلَ مَسُْم لِتَ فَلَمْ تَجدمَا أَ فَتَََّمُ صَعيدَ طَيبًا إن الله كان عفوا غفورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 لَ تَرَئِلَ الذي نَأُوتُ نَصبًا مِن الْ الكِتابَاب يَشْشتَرونَ الضَّ لََ وَيُريدونَ أَن تَضلّ السَّبين واللههُ أَلَمُ بأَعددَائِكُم وَكَفَابِ الله وَلَ وَكَفَ بِلههِ نَصيراط من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألفنتهم وطعنا في الدين وَلووأَهُم قالوا سَمعنَا وَقَعن وَثْمَع وَ بُغْنَا لَ كََ خَيرًا لهُ وَاقُومَ وَلَكَِّ عَنَهُمُ اللهَّهُ بِكُفرْرِهِم فَلَا يُؤمنِونَ إللاا قَنيِيلَ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 انظر كيف يفسرون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَاَطَيْنَا اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآتَيْنَا هَٰذَا الْقَوْمَ الْمُلْكَ وَالْعِلْمَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ فَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ضليلا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 ذانك خير واحسن تؤ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 فَكَانَ إِذًا أَخَذَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا قل إكَ الذيينَ يَعلَمُ اللهَّ مَا فيِي خُلوبِم فَأعدِنهُ وَعِظَهُم مقَُّهُ في أَن فُوسم قَولًَا ذَل غاء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 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فِي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِهِ عَلِيمًا وَكَفَى اللَّهُ عَلِيمًا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم, الله. السلام عليكم الله الله الله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 ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر, مع العسر يسرا فإذا فروت فانصب وإلى ربك فاررب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 اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر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 إلَ ف قُرَيشٍ إلَ فْ رِرحْلََ الشتَاء وَصَّيف فَلْعْبُذُ رََّ هذا البَيت الذي أَطَامَهُم مِن الجوعي وَآمَنَهُ مِنْ خَوو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 الله أحد الله هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر, أكبر سمع الله لمن حمده ربنا اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وبارك لنا فيما أعطيه واقنا واخرف عنا برحمتك شر ما قضيه إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه كبارت ربنا وتعالي اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة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 نافعا وقنطا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها اللهم اهدنا وسددنا يا قوي يا عزيز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 وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ربنا هبلنا من لدنك جذية طيبة مباركة يا ذا الجلال والإكرام واجعل لنا لسان صدق في الحاضرين والآخرين واجعلنا من ورثة جنة الناي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 البلاء من الصابرين وإرخاء من الشاكرين ولك في جميع الأحوال من الذاكرين يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احسن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أموالهم وأموالهم وأولادهم وأملاكهم يا قوي يا عزيز اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان وطمأنينة ورقا يا كريم يا وهاب يا قوي يا عظيم اللهم وفق إمامنا لهدى واجعل عمله في رضاك ووفق جميع أولاك أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحسين شرعك اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وابيك امك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر اللہ اکبر اللہ حافظ. <سلام> اللہ اخبر اللہ علو bomb